في رحاب الحبيب وفي ص ح ب ة المصطفى صلى الله عليه وسلم مفتخرين بذلك كما أ ذ ك ر دائما ينبغي أ ن نعيش بجوارحنا و ب أ ح ا س ي س ن ا وبمشاعرنا هذه ا ل م س أ ل ة ومعجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم ومن مثل كرمه صلى الله عليه وسلم يضرب الناس ا ل أ م ث ا ل بالكرم بكثير من الناس ولكن ك ر من ه الله عليه صلى وسلم ا ك ت المستحيل ف وكان لوجه الله تعالى ن ا ل م ل أ ي شخص يدرس ح ي ا ة و ش خ ص ي ة نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إ ل ا أ ن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أ ح د رسل الله العظماء آن بيزينت كتابه في حياة و ت ع ا ل ي م محمد كرمه صلى ا ل ل عليه وسلم ه ب ل و م ا ر م ه تختلف ع ن كرم الناس ج م ي ع البعثة ا ا قبل ق ل ت له ل خديجة م ا جاءته ا ل ب ع ث ة كلا ل ل ا و ه لا ي خ ز ي ك ا ل ل ه أبدا الرحم إنك لتصل وتعاليم ق ر ض ف و ت ح ل الكل ل ا وتغيث م ل ه و ف الكل معناها الضعيف يعني الكلاله التعبان يعني الكل كلا وتعب ة وتعين على نوائب الحق عرف بذلك أ ح ب الكرم ابنه حاتم ن الطائي لما س ب ي ت قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد فلا تشبد بها أ ح ي ا ء العرب إ ن ي ا ب ن ة سيد ي قومها قال ابنه من أ ن ت قالت كان أ ب ي ي ف ق العاني ا ل أ س ي ر ويحمي الذمار ويشبع الجائع ويقرئ الضيف ويطعم الطعام و ي ف ش السلام قال يا جاريه هذه ص ف ة المؤمن خلوا سبيلها ف إ ن أ ب ا ه ا كان يحب مكارم ا ل أ خ ل ا ق نعم والله كرمه نفاخر به نحن ك أ م ة م س ل م ة كرم أ و ل الكرم بنفسه بذل نفسه للناس كان يجلس للناس بغير غفير وبغير من يمنعه بذل نفسه للناس كرم بوقته ما كانت له أ و ق ا ت ل ل ر ا ح ة س و ر ة أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ج ا ل س ة قالت نعم بعد ان حطمه الناس حطمهم يعني يعني تعب, تعب مع الناس وكرم حتى بجاهه كان يستعمل جاهه ش ف ع ة لمغيث مغيث رقيق وكان مزوج ب ر ي ر ة وهي أ ي ض ا رقيق هي أ ع ت ق ت نفسها بعد ذلك ب ل ه عنده ح ر ي ة ا ل م ف ا ر ق ة وكان م غ ي ث ح ب ه فجاء النبي يشفع يمشي ويقول لي ب ر يا ر ة ي ب ر ي ر ة كوني مع مغيث قالت أ م ر أ م ش ف ا ع ة قال ش ف ا ع ة قالت لا أ ح ب ه فكان يحجب ومغيث يبكي يقول يا ع ا ئ ش ة ل ا تعجبين من حب مغيث ب ر ي ر ة ومن بغضها اياه كرم بكل شيء نعم والله كريم هو البحر من أ ي النواحي أ ت ي ت ه فلجته ل ا م ع ر ولكن ف و ا ج و د س يقول لك ان يكون هناك سائل عجيب روى ا ل ب خ ا ر ي في ا ل ص ح ح ي م ن حديث س ه ل بن س ع د ا ل س ا ع د ي أن ا ل ر س و ل صلى الله عليه والمسجد س ل م ك ن ج ا س ا فجاءت ر أ وأهدته ثوب ن ت ه ب ي ه الاسود ق ا ت ي ي جلابية أ والمسجد ع ب ي ا ل ب س ه ا و خ ر د فجاء الرجل قال يا رسول الله ثوب ك م ا أ ج م ل ه ما أ ز ي ن ا ابن ح ن ي ه قال يا أ خ ي والله جلبيتي دي لزم حديني ليا رسول الله مؤدب مؤدب شديد لنقر راسه ل أ ن ه ما ممكن ي ق ل ع ل ي ه ق دام الناس وما قادر ي ق و ل ي لا ط ق ط ا ر أ س ه لما انتهى المجلس ودخل البيت خ ل ع الثوب وطواها و أ ر س ل ه ا للرجل في بيته طبعا ا ل ص ح ا ب ة لحد ح س ن م اعرف ا ن ه أ د ا و المدى الراجل لتعتر لبس الجلابية و ت ا ا ن ي يوم ل ن ا شافوا س فيه زعلوا م ن نزال ق ا ل و ا أنت ت ع ل م أن ر س و ل الله صلى ان ل ل عليه وسلم لا سائلا ولا ه يرد ي م ع تعلم محتاجا محتاج, أن أنه محتاج للثوب. فلما أنت سألته أنه للثوب وهو ف يكون ه راغب قال ل إ ي م إنما عني ا سألته ل ث ب حتى ي ك و لكفنا ل أ ن ه م س جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل راوي و ل قدر أ ي ت ا ل رجل وقد كان صادقا يكفن في تلك الثياب يا أخي لكن الله صلى ما حجيب ما قال له أسمع قال الشيء والهدية لا تهدى ولا أجيب هدية تبع له تهدى كرمه م ما يسمع كلام ما عنده أساس من ا الناس طبعا الهدية لا ولا هذا أساس الصحة في الدين الهدية تهدى والدليل هذا الحديث سخاء النفس يقول في حيث في هو يدل على عنده تبع تهدى تهدى ك صلى الله عليه وسلم تلقائي مش كرم وفاؤه حياؤه أ د ب ه خلقه كل شيء فيه تلقائي لا يتكلفه لا يتكلف أ ن يكون كريما علم الكرم ك ر م الفتوى كرمل ا علم سئل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ا لنركب ا ل ب ح ر أ ن ا ت و ض أ من مائه شوف الكرم د ه قال هو طهور مائه احد هنا ا ل إ ج ا ب ة انتهت شوف الكرم ا ل ح ل ميتته إ ج ا ب ة بغير سؤال ك ر م ا و ج و د ا ح ك ي ب ل ك ن كرم في العلم كرم في النفس كرم في ا ل و ق ت كرم في المال يقول جابر ا ب ن عبد الله رضي الله ع ن ه أ ن صاري قال ابتعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا وشترطوا ا ظهره إ ل ى ا ل م د ي ن ة في غ ز و ة قال ل ي أخي أ ن ا عند ج م ل ا س ت ر ي م ي ن رسول ق ا ل اشترينا لكن بعدين لما نرجع ندك ي حقك قال ل ي خ ل ا ص أ ن ا ب ر ك ب وحد ا ل م د ي ن ة لما وصلوا قال جابر أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ق ا ض الثمن قال فاعطاني الثمن و ا ل ج م ل معا يعني قالت ا ل ث م ن ده ثمن ي و ا ل ج م ل خلينا لك كرم عجيب قال ابن عباس ك أ ن ا رسول الله اجود الناس وصف ب أ ن ه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لو أ ن لي مثل أ ح د ذهبا ولا تمر علي ثلاث وعندي منه شيء ي ق س م طوالي ولو كان لي مثل هذه العضات الشجر بتاع الشوك الفي الوادي نعما ل ق س م ت ه بينكم و ل ما وجدتموني بخيلا ولا جبانا والله لا بخيل ولا جبان يا خلاكين بيكلم الناس م ن ه أ خ ل ا ق ومكارم و هذا الذي قصدناه من هذا البرنامج ما قصدنا أ ن نتحدث عن السيره بوقعها ا ئ و سردها أ ر د نتحدث ا أن ن عن الجوانب ا ل ح ي ة في سيره ت صلى الله عليه و سلم المطلوب م ن ا أ و ل ا أ ن ننقل ل ل ع ا ل م ي ن هذه المعاني حتى من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ظ ر ي ة ثانيا أ ن نجسد كرمه في حياتنا فما أ ح و ج ن ا ل ص ل ة الرحمه و فك العاني و إ ش ب ا ع الجائع و إ غ ا ث ة الملهوف و ن ص ر ة المظلوم ولقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا للفضول ل إ غ ا ث ة الملهوف و ن ص ر ة المظلوم لو دعيت إ ل ي ه في ا ل إ س ل ا م لاجبت وما أ ح ب لو أ ن لي به حمر النعم أ و كما قال صلى الله عليه وسلم علينا أ ن نتعلم أ ن الجود من أ ف ض ل أ خ ل ا ق المؤمنين الغرض أ ن نكون امتدادا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن نمثله كل مسلم سفير للنبي مسلم كل صلى سفير السخي ل عليه ه و ل ل م ا س قريب من الله قريب من الناس قريب من ا ل ج ن ة والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من ا ل ج ن ة قريب من النار أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و َ أ َ ي َ أ ْ خ ُ ذ بنواصينا َََِِ الى َ البر ِِّْ والتقوى َََّ إ ِ ن َّ ه ُ ولي َُِ ذلك ََ والقادر ََُِْ عليه ََِْ وصلى َََّ اللهم َُّ وسلم ََََّ وبارك َََ و َ أ َ ن ع م َ ه ُ على ََ عبده َِ ورسوله ََُِِ محمد ٍََُّ صلى ََّ الله َُّ عليه ََْ وسلم <تصفيق> ََََّ